راضي عن دينها والوالد يجب عليه ان يكون مطبقا ل... لمن ورثه او قائدا لشاركه من ورثه والنبي عليه الصلاه والسلام مرث العلم وورث العمل وورث الدعوه الى الله فلا بد لذلك العلم ان يحث على هذه الامور الثلاثه على العلم والاستزاده العلم وان يقدم جهوده البصلية والسمعية والعقلية من أجل الاسجزالة من العلم ومن طلب العلاسة رضيالي وفما قال بعضهم إنك إذا أعطيت بعضك العلم فاتك العلم كله وإن أعطيته كلك أدركت بعضه وهرب فيه ثم أعلم أن العلم يتتابع العلم يتتابع كل ما حدث وتيها حتى الذات نفسه وكلما غفلت نقص وتلاشى وتضاعت وسرت لا تصدر على قلبه ولا على الجد ولا كافه وان لذلك ان هو امبير طالب العلم ان يحفظ لهم عاقل العلم وقواعده وضوابطه وادله من اجل دعوه السنه والدري ما تبو السنه قد قد يكون دليلا يعني قد لا يكون دليلا على المساله التشويه وحدها بل قد يكون دليلا على اشياء كثيره هناك اشياء كثيره يستنبطها الانسان وان احسن ما مر بي فقط اليوم استلفاف بعض الاخوه ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا ينزلون ثيابهم الى كهف من حديث ابي ابي بكر رضي الله عنه قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قوم الى من الله ال اليك قال يا رسول الله من احد الشقيه الذي يرتقي عليه قال لو كان يذابه الى نصف السماء ثم استراح عليه حتى ارجع على الارض تبعث اورقه وهذا يدل على ان الصحابه رضي الله عنهم لم يروا هذا شيئا لازما يعني طفاء الثوب لانسلساق حتى يشكوا في تخلاص من لم يفع ذلك او في تدينه حتى ان بعض الغلاس في هذا الباب يشكون في ظالب العلم اذا لم يفع ثوبه لانسلساق ويقول هذا هاجر للسنة وهذا لم يتمسكتها مع ان احضر هذه الامة الصحارة و احضر الصحارة وبكر بلا شك. كان كما كما سنقوم واهل الخارج ان اجاره يذهب الى, الى عند الى عند الشافعي ومحمدي في البخاري لكن فيه وقع الان وربما شرح الساقين على طلبه ان صحابته كانت وصول الى الشافعي يعني انها لا تدل جواز وارد هذا الفتا الى هذه المسائل وتفاصيل الاحكام من النصوص قد يكون وارحا لبعض الناس وخبي على بعض الناس فينبغي للطالب العلم ان يرقب على هذا الامر ولهذا قال عمر بن عبد العزيز موسى في الكتاب الذي كتبه له في القضاء قال الفهم الفهم فيما قبل ذلك الفهم الفهم يحس عن الفهم لان الفهم يصدق من اثار تابعه كان الانسان يحضر له صوت كثيرة ولكنه وكذلك ايضا ينبغي نحف على ظواظة العلم والطوائب سواء في التوخير او في الفقه او في الحديث او في ايه الظواظة في العلم اما حفظ المسائل الجزئية مثل حكم حفظ المسائل الجزئية مثلا بدونه ناسي حفظنا حكم سلاحي هذه مسئلة فردية لأن طالب العلم لا يجعل همه ان يجمع المسائل فقط يجعل همه ان يحفظ على ايه الضوابط والضوابط والشروط حتى يبنى عليها مسائل الجزئيه سواء في هذا او يعني سواء بالقطع او في او في مثلا في التخريج يمكن عندنا بعض خلافات الله ووجهها قام يوصل على تعريفه من غير تمثيل خذ هذا قاعده لكل شيء ولا تقول لازم اجراءه تجاهها فهمه لوخده لأنه لا يمكن أن ينظر من ظاهر كتاب الله وفي النمط الرسول يجيب من ظاهر أبدا وإذا نشئنا على هذا في طلبنا للعلم على اعتناق القواعد والقوار والأصول حصلنا خيرا كثيرا في مدة موجودة أما إذا كان سألت أمه اللجم عن مسائل فإنه سيبقى زمنا طويلا ما حصل لنا وكذلك أيضا يجب علينا أن نطبق ما علمنا لان اذا علمنا الشيء كنا مطالبين به اكثر من غيره لان لدينا علما فلا بد ان نكون طالب العلم اول من يطبق علمه والا فرعه وبال عليه لا بد ايضا ان نقول لله عز وجل لان الله اعطانا دقيقه واعطانا علما فلا بد ان نتكلم ان لا ان نسكت وكان اللسان يسرق ناس ان فتش على طلع على ما في من علم وان لا بقيا نثور هذا ليس صحيح لا بد لي طالب بما احرك اذا ما تحرك يبين ويجمل بكل مناسبه فتاوخره كثير وضدنا فراجعنا ان اخلا